والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها أبدا وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَمَا نَفْذُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْفَتَى ومن يعمل سوء يجذبه ولا يجذ له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصور من ذكرين هنسا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومنح واستن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واستبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا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 وَمَا يُتَلَعَ لَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيَّتَمْنِسَاءِ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ التي لا توتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاماب قسط وما تفعلون من خير فإن الله كان به علما وإن مرأة خافت من بع لها نشوزا وعراضا فلا جن عليهم أن يصلح بينهما صلحا